الرجال قوام على النتائب فضل الله بعضهم على بعض لما فضل الله بعضهم على بعض وبما فق من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللذي تخافون نشوذهن فعظوهن واهجهن في المضاجع فعذهن واهجهن في المضاجع وضربهن فإن أطعنتن فلا تبغوا عليهم سبيلا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 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُسْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْتَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ واليتامى وال والجار ذي والجار الجنب والصاحب بالجنب ودل الثريل والصاحب بالجنب ودل الثريل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون يأتون ما آتاه الله من طبّله، واعتذنا للكافرين عذاباً مهيناً.